أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qasimim <تصفيق> Tلك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لين اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين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 قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة ميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين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 قال آمنتم له قبل أن أهذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلا سوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاله ولا أجمعين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 فأخرجناهم من جنات وعيون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام الكريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فاتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إننا لمدركون قال كلا إن معى ربي سيهدين قال كلا إن ربي سيهدين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 فِي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدون لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم ما يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هبني حكمة، الحقني بالصالحين، وجعلني لسان صدق في الآخرين، وجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي، إنه كان من الضالين. ولا تخزنه يوم يبعثون يوم لا يمفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزنفت الجنة للمتقين وضرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ يَذُوبُ كِبٌّ فِيهَا هُمْ وجنود إبني ساجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا عَظَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَن إن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني وَمَنْ ومن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 اتبنون بكل ريع ايه تاعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخنذون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجننا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 فكذبوا فاهلكناهم فكذبوا فاهلكناهم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم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 أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما عنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معدود ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم عقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب عقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لایه وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ إِنَّكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ الله اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القانين رب نجني وأهلي من ما يعملون فنجينه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمّرنا الآخرين وأمطارنا عليهم مطرا أمطارنا عليهم مطرا مطر المذلين إن في ذلك لآية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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز رحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأريم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هم نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرعيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا